أَرَأَيْتَ الله مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنَّا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 119. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 110. ولله غيب السماوات والأرض 111. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أم هو أقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ما جعل لكم السمع والابصار والافئده والابصار والافئده لعلكم تشكرون